وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ ضَلَّ ع�نَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ سُوءًا وَظُلْمًا والله أعلم بما كانوا يكتمون والله أعلم بما كانوا يكتمون